الكوثر فوعل من الكثره واعطيناك قرئ انطيناك بابدال العين نونا وليست النون مبدله عن العين كابدال الالف من الواو او العين في الاجوف ونحوه ولكن كلا منهما اصل بذاته وقراءه مستقله قاله ابو حيان واختلف في الكوثر فقيل علم وقيل وصف وعلى العالمية قالوا إنه علم على نهر في الجنة وعلى الوصف قالوا هو الخير الكثير ومما استدل به على العالمية ما جاء في السنة من الأحاديث الصحاح التي ذكرها ابن كثير وغيره وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وبسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله تعالى انا أعطيناك الكوثر قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليهما در مجوف آنيته كعدد النجوم وروى بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه وذكر ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحمد رحمه الله ومنها بسند أحمد إلى أنس بن مالك قال اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي انفا سوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وذكر ابن كثير ما جاء في صفة الحوض وهذه النصوص على أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الأخير قوله عليه خير كثير مما يشعر بأن معنى الوصفية موجود ولذا قال بعض المفسرين إنه الخير الكثير وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم في حديث البخاري عنه واستدلوا على المعنى بقول الكميت الشاعر وأنت كثير يبن مروان طيب قوله تعالى فصل لربك وانحر في هذا مع ما قبله ربط بين النعم وشكرها وبين العبادات وموجبها فكما أعطاه الله الكوثر فليصل لربه سبحانه ولينحر له كما تقدم في سورة قريش في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهناك انا اعطيناك الكوثر وهو أكثر من رحلتيهم وأمنهم فصل لربك كما في تلك السورة فليعبدوا رب هذا البيت وقيل إنه لما كان في السورة قبلها بيان حال المنافقين في السهو عن الصلاة والرياء في العمل جاء هنا بالقدوة الحسنة فصل لربك أي مخلصا له في عبادتك كما تقدم في السورة قبلها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله تعالى في تعليم الأمة في خطاب شخصه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك مع عصمته عليه الصلاة والسلام من أقل من ذلك والصلاة عامة والفريضة أخصها وقيل صلاة العيد والنحر قيل فيه أقوال عديدة أولها في نحر الهدي أو نحر الأضحية وهي مرتبطة بقول من حمل الصلاة على صلاة العيد وأن النحر بعد الصلاة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما ضحى قبل أن يصلي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية بعد الصلاة فقال إني علمت اليوم يوم لحم فعجلت بضحيتي فقال له شاتك شات لحم فقال إن عندنا لعناقا أحب إلينا من شاه أفتجزئ عني قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد غيرك قال صاحب التتمة أثابه الله وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى مبحث الأضحية وافيا عند قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقد ذكروا في معاني قوله وانحر أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على نحرك في الصلاة وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وفيه أقوال أخرى ليس عليها نص والنحر هو طعن الإبل في اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة بالصدر وأنشد أبو حيان قول الشاعر لئيم بدت في أنفه خنزوانة على قطع ذي القربى أجد أباتلي وقال شانئك أي مبغضك وفي هذه الآية يخبر الله جل وعلا أن مبغض رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأقطع فقيل نزلت في العاص بن وائل إذ قال لقريش دعوه فإنه ابتر لا عقب له إذا ما تسترحتم فأنزل الله تعالى ردا عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقد جاء مصداقها بالفعل في قوله تعالى في غزوة بدر ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فقتل صناديد قريش وصدق الوعيد فيهم ومثله عموم قوله جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وأصح الأقوال في الصلاة وفي النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر لما جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واتفق الفقهاء على أن النحر للإبل والذبح للغنم والبقر متردد فيه بين النحر والذبح وأجمعوا على أن ذلك هو الأفضل ولو عمم النحر في الجميع أو عمم الذبح في الجميع لكان جائزا ولكنه خلاف السنة وقالوا إن الحكمة في تخصيص الإبل بالنحر هو طول العنق إذا لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بعيدا بخلاف النحر في المنحر أما الغنم فالذبح مناسب لها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما شانئك عدوك انتهى والأبتر هو الأقطع الذي لا عقب له وجاء قوله تبت يدا أبي لهب وتب بعدها فهي في معناها أيضا وبقي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبه من آل بيته وفي أمته كلها عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما مضى ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته